كما أرسل فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون